لآل, لآل القرآن ل ا ح م د لله يوم الرحمن الرحيم. مالك يوم و ا ل ع ا ي ن النابلسي ر ح م م للعلوم الاسلاميه Yeah. 「そして私た والفتح شركه الهدى ا س شركه دعويه غير ربحيه ذات س غ مضمون اجتماعي